بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن استكثر ولربك فاصبر فاذا نقر في اقور فذلك يومئذ يوم ايدي يوم نسير على الكافرين غير يسير ذني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم نمدود وبلينا شهودا ومهدت له تمهيدا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 معبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر وما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 نآمنوا إمانوا ولا إرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم ما رضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذالك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء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 117. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين 118. ولم نكن طعم المسكين 119. وكنا نخوض مع الخائضين 110. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اللقين